أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بها لهم فقالوا قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن منهم شيء إن أنتم إلا تكذبون كم له سلون وما علينا إلا البلاء المبين قالوا إننا تطيرنا بهم لئلا تذهبوا لنجو منكم ولا منا عذاب.